رب السماوات والأرض وما بينهما، فاعبده بصدق لعبادته. هل تعلم له سمية؟ ويقول الإنسان ما أَإِذَا مَا مِتْلَسَفَ أُخْرَجُ حَيَا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّ خَلَقْنَاهُ مِن قبل ولم يك شيئا، فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم، ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، ثم لنزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا فاردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا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 قل من كان في الضلاله فليمدد لره الرحمن مدى حتى اذا راوا ما يوعدون اما العذاب وانما الساعه فسيعلمون من هو شر مكانا واضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثبابا وخير مردى